بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الف تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكترا لا يؤمنون الله الذي رفع بغير عمد ترونها أخرى الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر Luupę w styllu Eje وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ Yeah. <laughs> Na vizar ونخيل khilum ذبح ونخيل صنوان وغير صنوان ذلك لا لقوم يعقلون وإن تعجب فاجبوا قولهم أإذا كنّا طرّا فَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولا Siedzieliśmy się w أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك في سيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة بات على ظلمهم وإن ربك لشديد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إن الله لا ما بقوم حتى ما من سوء فلا مرد له وما الذي يريكم البرق غرفا وطمعا وينشئ السحاب الفقان من ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. لا اله الا شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ومن سماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والغدو قل من رض السماوات والأرض قل الله قل أفتقدتم من دونه Płytam na myśli, jaką jesteśmy w أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم اما اما ان تسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد ومما يوقدون عليه في النار ابتضاء حلية أو كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وَأَمَّا ما ينفع الناس فِي في كَذَلِكَ كذلك يضرب الله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 هَنَم وَأَبِ ثَر مِنها الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون One la wiea فاذا كانوا يختارون الصبر ابتغاء وجه ربهم 119. أولئك لهم 129. لما تعدني يدخلونها ومن صلح من Why <laughs> ويفسدون في الْأَرْضِ ويفسدون في الْأَرْضِ أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا مفاع ويقول الذين كفروا لولا قل إن الله يضل من يشاء. إن قلوبه بذكر الله ألا بذكر الله تقم إن القلوب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 وكاريو أو او تحل لَا فَانٍ دُسْتُ من اِبْرُسُ لِمَنْ قَضَى الْكَفَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أخذتهم فكيف كان أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَنْ بِظَاهِرٍ مِنَ القوم. فالذين للذين كفروا مكرهم وخدوا من السبيل ومن يضلل الله فما له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 مثل الجنة التي وعد المستقون تجري من تحتها الأنهاب أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقضوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما ومن الاحزاب من ينكر ربك قل انما امرت ان اعبد الله ولا Ila i azu Well, not. وَإِنَّمَا نرينك مَا نَكَادُ وَالَّذِينَ أَوْ مُثَوَى عليك فَإِنَّمَا ولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من وَاللَّهُ والله يحكم لا معقب وهو سريع الحساب وقد مكروا الذين يعلم ما تكتب كل نفس، وتعلم لمن ويقول الذي القهوة لا تستمر سان لا القهوة بالغي شاهي بيني وبينكم بينكم وانا